أقضاه المستف وسموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزهيم السماء السد لاب مصابيح وحضة ذلك تقدير العزيز العلم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَذْهَرْتُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادِمٍ مَسْمُودٍ إِذْ جَاءَتُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَعْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا له شاء ربنا على أنزل من آي بما أرسلته به كافرون فأما عذو فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد من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 لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى ولا الهدى فأخذت صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يستقون ويوم يحشر أعزاء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون